فصل وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب وانه لا يرد بأسه عن قوم المجرمين ومن اعتمد على العفو مع الاصرار فهو كالمعاند وقال معروف رجاؤك لرحمه من لا تضيعه من الخذلان والحمق وقال بعض العلماء من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقه ثلاثه دراهم لا تامن ان تكون عقوبته في الاخره على نحو هذا وقيل الحسن نراك طويل البكاء فقال أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي وسال رجل الحسن فقال يا ابا سعيد كيف نصنع بمجالسه أقوام يخوفون حتى تكاد قلوبنا تطير فقال والله لا ان تصحب اقواما يخوفونك حتى تدرك امنا خير لك من أن تصحب قوما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف وقد ثبت في الصيحين من حديث اسامه بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق اقطاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك الم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر واتيه وذكر الامام احمد من حديث ابي رافع قال مد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقع فقال اوف لك اوف لك فظنته أنه يريدني فقال لا ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا على ال فلان فغلى نمره فدرج على الان مثلها من النار وفي مسنده ايضا من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت ليته اسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من النار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 وفيه ايضا عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا رسول الله امننا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم إن قلوب بين اصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء وفيه ايضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما لي لم ارى كائل الى ضاحكا قط قال ما ضحك منذ خلقت النار وفي صحيح مسلم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له يا ابن ادم هل رايت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى اشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنه صبغه فيقال له يا ابن ادم هل رايت بؤسا قط هل مر بك شده قط فيقول لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط وفي المسند من حديث البراء بن عازب قال خرجنا مع نبي صلى الله عليه وسلم في جنازه رجل من الانصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كان على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكتب به في الأرض فرفع راسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين او ثلاثه ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كان وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند راسه فيقول اخرجي ايتها النفس المطمئنه اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيء السقاء فياخذوها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفه عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كاطعب نفحه مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطجيب فيقولون فلان ابن فلان باحسن اسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتحوا له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتب كتاب عبدي في عليين واعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تاره أخرى قال فتعاد روحه فياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله عز وجل فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام يقولان لهما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي فافرشوه من الجنه والبسوه من الجنه وافتحوا له بابا إلى الجنه قال فياتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره قال وياته رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول ابشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من انت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول انا عملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة ربي اقيم الساعة حتى أرجع إلى اهلي ومالي قالوا ان العبد الكافر اذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكه تسود الوجوه معهم المسوخ فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند راسه فيقول ايتها النفس الخبيثه اخرجي الى سخط من الله وغضب قال فتفرقوا في جسده فينتزعها كما ينتزع الصفود من الصوف المبتل فياخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفه عين حتى يجعلوها في تلك المصووح ويخرج منها كأن تنريح جيفه وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملء من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان باقبح اسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا فيستفتح فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يرج الجمل في سن الخياط فيقول الله عز وجل اكتب كتابه في سجين في الأرض السفلى فيطرح روحه طرحا ثم قرأ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 فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا ادري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا ادري فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فياتيه من حرها وسمو ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه وياتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت تعد فيقول ومن أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول انا عملك الخبيث فيقول ربي لا توقم الساعه وفي الفضل لاحمد ايضا ثم يقيد له اعمى اصم اكم في يده مرزبه لو ضرب بها جبلا كانت ترابا فيضرب ضربه فيصير ترابا ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحه يسمعها كل شيء إلا ثقلين قال البراء ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد له من فرش النار وفي المسند أيضا عنهم قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعه فقال على مجتمع هؤلاء قيل على قبر يحفرونه ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى الى القبر فجثا على ركبتيه فاستقبلته من بين يديه لانظر ما يصنع فبكى حتى بلل الثرى من دموعه ثم اقبل علينا فقال اي اخواني لمثل هذا اليوم فاعدوا وفي المسند من حديث بريده رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى ثلاث مرات يا ايها الناس تدرون ما مثلي ومثلكم فقالوا الله ورسوله اعلم فقال إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا ياتيهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم فابصر العدو فاقبل لينذرهم وخشى أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فاهوى بثوبه ايها الناس اتيتم ايها الناس اتيتم ثلاث مرات وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما اسكر حرام وإن على الله عز وجل عقدا لمن شرب المسكره أن يزقيه من طينه الخبال قيل وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار وفي المسند ايضا من حديث ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون اطت السماء وحق لها أن تط ما فيها موضع أرمع أصابع إلا وعليه ملك ساجد لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم الى الصعادات تجرون الى الله عز وجل قال ابو ذر والله لوددت أني شجرة تعضد وفي المسند ايضا من حديث حذيفه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما انتهينا إلى القبر قعد على شافته فجعل يردد بصره فيه ثم يقاء ثم قال يوضع المؤمن فيه ضافه تزول منها حمائله ويملأ على الكافر نار والحمائل عروق الاذين وفي المسند أيضا من حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ حين توفي فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوي عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا ثقيل يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت فقال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبضه حتى فرج الله عنه وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الجنازه واحتملها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصاعق وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها كذا وكذا تغلي منها الرؤوس كما تغلي القدور يعرقون فيها على قدر خطاياهم منهم من يبلغ إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى ساقيه ومنهم من يبلغ الى وسطه ومنهم من يلجمه العرق وفي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يسمع متى يؤمر فينفخ فقال اصحابه كيف نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا وفي المستند أيضا عن ابن عمر يرفعه من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان وفي صحيحين عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم احيو ما خلقتم وفيهما ايضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم اذا مات عرض عليه منقاده بالغداه والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من اهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة وفيما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنه في الجنه وأهل النار في النار جيء بالموت حتى يوقف بين الجنه والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنه خلود فلا موت ويا اهل النار خلود فلا موت فيزداد أهل الجنه فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم وفي المسند عنه قال بل اشترى ثوبا بعشره دراهم فيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ثم ادخل اصبعيه في اذنيه ثم قال صمتا الا ان لم اكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله وفيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاه سكرا مره واحده فكانما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ومن ترك الصلاة سكرًا 4 مرات كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال قيل وما طينة الخبال يا رسول الله قال عصارة اهل جهنم وفيه ايضا عنه مرفوعا من شرب الخمر شربة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فان تاب تاب الله عليه فان عاد لم يقبل له صلاة 40 صباحا فانتهبت الله عليه فلا أدري في الثالثة أو في الرابعه قال فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من رضغة الخبال يوم القيامة وفي المسند ايضا من حديث ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مدمنلا للخمر سقاه الله من نهر الغوطه قيل وما نهر الغوطه قال النهر يجري من فروج الممسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن وفيه عنه ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فاما عرضتان فجدال ومعاذير واما الثالثه فعند ذلك تطير الصحف في الايد فاخذ بيمينه واخذ بشماله وفي المسند ايضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم محقرات الذنوب فانهن يرتمين على الرجل حتى يهلكنه وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كماثل قوم نزلوا ارض فلات فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا واججوا نارا وانضجوا ما قذفوا فيها وفي الصحيح من حديث أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الجسر على جهنم فأكون اول من يجيز ودعوه الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وَحَافَتَيْهِ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِم فَمِنْهُمُ الْمُمْبِقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ الْمُخْرَذِلُ ثُمَّ يَنْجُو حَتَّى إِذَا فَرَّقَ اللَّهُ مِنْ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَرْحَمَ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ فيعر فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ فحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل وفي صحيح مسلم عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفا فقال ما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى قتلت قال كذبت ولكن قاتلت ليقال هو فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى القى في النار ورجون تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فاتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرات فيك القرآن فقال كذبت ولكن تعلمت ليقال هو عالم فقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القيا في النار ورجل وسع الله عليه رزقه واعطاه من اصناف المال كله فاتي به فعرفه نعمهم فعرفها فقال ما عملت فيها فقال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا انفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد ليقال هو جواد فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القيا في النار وفي لفظ فهؤلاء اول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة وسمعت شيخ الإسلام يقول كما أن خير الناس الانبياء فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين وادعى أنه منهم وليس منهم فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون المخلصون فشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لاخيه مظلمه في مال أو عرض فلياته فليستحلها منه قبل ان يؤخذ وليس عنده دينار ولا درهم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فاعطيها هذا وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار وفي الصحيح من حديث أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ شبرا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامه إلى سبع اراضين وفي الصحيحين عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد بنو ادم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم قالوا والله لا ان كانت كافيه قال فإنها قد فضلت عليها ب69 جزءا كلهم مثل حرها في المسند عن معاذ قال اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشرك بالله شيئا وان قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن امرك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاه مكتوبه متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبه متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فانه رأس كل فاحشة واياك والمعصيه فان المعصيه تحل سخط الله والاحريض في هذا الباب أضعف اضعاف ما ذكر فلا ينبغي لبنصح نفسه ان يتعامى عنها ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحبل الرجاء وحسن الظن قال ابو لؤي ابن عقيل احذره ولا تغتر فانه قطع اليد في ثلاثة دراهم وجرد الحد في مثل رأس الابره من الخمر وقد دخلت امراه النار في هرة واشتعلت الشملة نارا عرا من غلها وقد قتل شهيدا وقال الامام احمد حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن سليمان بن ميسره عن طريق ابن شهاب يرفعه قال دخل رجل الجنه في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لاحدهما قرب فقال ليس عندي شيء قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للاخر اقرب فقال ما كنت لاقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضرب عنقه فدخل الجنه وهذه الكلمه الواحده يتكلم بها العبد يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير به ويظن أن ذلك من محبة الله له وأنه يعطيه في الاخره افضل من ذلك وهذا من الغرور قال الإمام احمد حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشيد بن سعد عن حرملة ابن عمران التجيبي عن عقبه بن مسلم عن عقبه بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا قوله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما اوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون وقال بعض السلف اذا رايت الله يتابع نعمه عليك وانت مقيم على معاصيه فاحذره فانما هو استدراج يستدرجك به وقد قال تعالى ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لهم يكفوا بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون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 وقد رد سبحانه وتعالى على من يظن هذا الظن بقوله فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما واما اذا مبتلاه فقد رعى عليه رزقه فيقول ربي اهانا اي ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه اكون قد اكرمته ولا كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه اكون قد اهنته بل ابتلي هذا بالنعمه وأكرم هذا بالابتلاء وفي جامعه الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الايمان إلا من يحب وقال بعض الصلف ربما استدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم ورب المغرور بصدر الله عليه وهو لا يعلم ورب المفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم فصل واعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فااثرها على الآخرة ورضي بها من الاخره حتى يقول بعض هؤلاء الدنيا نقد والآخرة نسيئه والنقد انفع من النسيئه ويقول بعضهم ذرة منقودة ولا ذره موعوده ويقول آخر منهم لذات الدنيا متيقنه ولذات الآخرة مشكوك فيها ولا ادع اليقين للشك وهذا من اعظم تلبيس الشيطان وتسويله والبهائم العجم اعقل منها هؤلاء لان البهيمه إذا خافت مضرة شيء لم تغدم عليه ولو ضربت وهؤلاء يقدم احدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من اعظم الناس حسرة حسره أقر اقدم على علم وان لم يؤمن بالله ورسوله فابعده وقول هذا القائل النقد خير من النسيئه فجوابه أنه إذا تساوى النقد والنسيئه فالنقد خير وان تفاوتت وكانت النسيئه اكثر افضل فهي خير فكيف والدنيا كلها من اولها إلى آخرها كنفس واحد من انفس الاخره كما في مصادر الإمام احمد الترمذي من حديث المستولذ بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا في الاخره الا كما يدخل احدكم اصباعه في اليم فلينظر بما ترجع فاثار هذا النقد على هذه النسيئه من اعظم الغبن واقبح الجهل واذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة فما مقدار عمر الانسان بالنسبة إلى الاخره فايهما أولى بالعاقل اثار العاجل في هذه المده اليسيره وحرمان الخير الدائم في الاخره ام ترك شيء حقير صغير منقطع عن قرب لياخذ ما لا قيمه له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غايه لامده واما قول الآخر لا اترك متيقنا لمشكوك فيه فيقال له اما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله أو تكون على يقين من ذلك فإن كنت على يقين فما تركت إلا ذره عجلة منقطعه فانية عن قرب لامر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع له وان كنت على شك فراجع ايات الرب تعالى الداله على وجوده وقدرته ومشيئته ووحدانيته وصدق رسله فيما اخبروا به عن وتجرد وقم لله ناظرا أو مناظرا حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل عن الله فهو الحق الذي لا شك فيه وان خالق هذا العالم ورب السماوات والارض تعالى ويتقدس ويتنزه عن خلاف ما أخبرت به رسله عنه ومن نسبه إلى غير ذلك فقد شات وكذبه هو كذبه وانكر ربوبيته وملكه اذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا لا يعلم شيئا ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاء ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيها ولا يعتني بأحوال رعايته بل يتركهم سدى ويخليهم هملا وهذا يقذح في ملك أحد ملوك البشر ولا يليق به فكيف يجوز نسبة الملك الحق المبين إليه وإذا تأمر الانسان حاله من مبداي كونه نطفة إلى الهين كماله واستوائه تبين له أن من عانى بهذه العنايه ونقله إلى هذه الاحوال وصرفه في هذه الاطوار لا يلق به ان يهمله ويتركه سدى لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرفه حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه ولو تامل العبد حق التامل لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلا له على التوحيد والنبوة والمعاد وأن القرآن كلامه وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب أيمان القرآن عند قوله فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله وفي انفسكم افلاتبصرون وان الإنسان دليل لنفسه على وجود خالقه وتوحيده وصدق رسله واثبات صفات كماله فقد بان ان المضيع مغرور على التقديرين تقدير تصديقه ويقينه وتقدير تكذيبه وشكه فان قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنه والنار ويتخلف العمل في الطبيعه البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه اشد عقوبه أو يكرمه أتم كرامة ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له اهبته قيل هذا لعمرو الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق واجتماع هذين الامرين من اعجب الأشياء وهذا التخلف له عده أسباب أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من افسد الاقوال وابطلها وقد سال إبراهيم الخليل ربه أن يريه احياء الموت عيانا بعد علمه بقدره الرب على ذلك ليزداد اطمانينا ويصير المعلوم غيبا شهاده وقد روى احمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الخبر كالمعاينه لذلك جمع إلى اضاع العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من اوقاته او اكثرها لاشغاله بما يضاده وانضم الى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الامل ورقدة الغفله وحب العجلة ورخص التاويل وإلف العوائد فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات أن اندزولا ولهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان حتى ينتهي الى ادنى ادنى مثقال ذرة في القلب وجمع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيره والصبر ولهذا مدح الله سبحانه اهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدين فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون فصل فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح وان دعا الى البطاله والانهماك في المعاصي فهو غرور وحسن الظن هو الرجاء فمن كان رجاؤه حاديا له على الطاعة زاجرا له عن المعصيه فهو رجاء صحيح ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطاله وتفريطا فهو المغرور ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فاهملها ولم يبذرها ولم يحرثها وأحسن ظنه بانه يأتي من مغلها ما يأتي من حرث وابذر وسقى وتعاهد الأرض لعده الناس من اسفه السفهاء وكذلك لو حسن ظنه وقوى رجاءه بان يجيئه ولد من غير جماع أو يصيب اعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام من عليه أمثال ذلك فكذلك من حسن ظنه وقوى رجاءه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال اوامره وجناب نواهيه وبالله التوفيق وقد قال الله تعالى إن الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله فتامل كيف جعل رجاءهم اديانهم بهذه الطاعات وقال المغترون إن المفرطين المضيعين لحقوق الله المطيع المعطلين لأوامره الباغين على عباده المتجرئين على محارمه اولئك يرجون رحمة الله وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن انما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمه الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته فياتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه ان لا يكيل له اليها وان يجعلها موصله إلى ما ينفعه ويصرف ما يعارضها ويبطل اثرها فصل وما ينبغي أن يعلم أن من رجى شيئا استلزم رجاؤه امورا احدها محبه ما يرجوه الثاني خوفه من فواته الثالث سعيه في تحصيله بحسب الامكان واما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات وفي جامع التربذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غاليه ألا إن سلعه الله الجنه وهو سبحانه كما جعل الرجاء لاهل الاعمال الصالحه فكذلك جعل الخوف لاهل الاعمال فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو مقترن به العمل قال الله تعالى ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون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 وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشه رضي الله عنها قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الايه فقلت أهم الذين يشربون الخمره ويزنون ويسرقون فقال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ان لا يتقبل منهم اولئك يسارعون في الخيرات وقد اروي من حديث ابي هريره ايضا والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف ووصف الأشقياء بالاساءه مع الامل ومن تأمل احوال الصحابه رضي الله عنهم وجدهم في غايه العمل مع غايه الخوف ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والامن فهذا الصديق رضي الله عنه يقول ولدت اني شعره في جنب عبد مؤمن ذكره أحمد عن وذكر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول هذا اغردن الموارد وكان يبكي كثيرا ويقول ابكوا فان لم تبكوا فتباكو وكان إذا قام إلى الصلاه كانه عود من خشية الله عز وجل واتي بطائر فقلبه ثم قال ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح ولما حضر قال لعائشه يا بني إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد فاسرع به إلى من الخطاب وقال والله لو وددت اني كنت هذه الشجره تؤكل وتعضد وقال قتاده بلغني أن ابا بكر رضي الله عنه قال وددت أني خضيره تاكلن الدواب وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سوره الطور حتى بلغ إن عذاب ربك لواقع فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعدوه وقال لابنه وهو في الموت ويحك ضع خدي على الارض عسى أن يرحمني ثم قال ويل امي ان لم يغفر لي ثلاثه ثم قضى وكان يمر بالايه في ورده بالليل فتخنيقه فيبقى في البيت اياما يعاد يحسبونه مريضا وكان في وجهه رضي الله عنه خطان اسودان من البكاء وقال له ابن عباس مسر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل وفعل فقال وددت اني انجو لا أجر ولا وزر وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبلل لحيته وقال لو أنني بين الجنه والنار لا ادري إلى ايهما يؤمر بي لاخترت ان اكون رمادا قبل أن اعلم إلى أيهما أصير وهذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه وكان يشتد خوفه من اثنتين طول الامل واتباع الهوى قال فاما طول الامل فينسي الاخره واما اتباع الهوى فيصد عن الحق الا وان الدنيا قد ولت مذبرة والآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فإن اليوم عامل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وهذا ابو الدرداء رضي الله عنه كان يقول إن اشد ما اخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي يا ابا الدرداء قد علمت فكيف عملت فيما علمت وكان يقول لو تعلمون ما انتم لاقون بعد الموت لما اكلتم طعاما على شهوه ولا شربتم شرابا على شهوه ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه ولا خرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على انفسكم ولو دلت اني شجره تعضد ثم تؤكل وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع وكان ابو ذر رضي الله عنه يقول يا ليتني كنت شجرة تعضد ووددت أني لم أخلق وعرضت عليه النفقه فقال عندنا عند نحلبها واحمره ننقل عليها ومحرر يخدمنا وفضل عباءه واني اخاف الحساب فيها وقرات تميم الداري ليله سوره الجاثيه فلما اتى على هذه الايه ام حسب الذين يرتضحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات جعل يرددها ويبكي حتى أصبح وقال ابو عبيده بن الجراح وجدت اني كبش فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي وهذا باب يطول تتبعه قال البخاري في صحيحه باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر وقال ابراهيم التيمي ما عرضت قولي على عمل إلا خشيت ان اكون مكذبا وقال ابن ابي مليكه ادركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على ايمان جبريل وميكائيل ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفه انشودك الله هل سمان لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المنافقين فيقول لا ولا ازكي بعدك احد فسمعت شيخنا رحمه الله يقول ليس مراده اني لا ابرئ غيرك من النفاق بل المراد لا افتح علي هذا الباب فكل من سألني هل سمان لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذكيه قلت وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله أن يدعو له أن يكون من السبعين الفا الذين يدخلون الجنه بغير حساب سبقك بها عكاشه ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابه ولكن لو دعى له لا قام اخر واخر وانفتح الباب وربما قام من لم يستحق أن يكون منهم فكان الامساك اولى والله اعلم